قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَمْ أَنِيَأْكُم لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَمَا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم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 بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَطْفِئُونَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا وَنَهَارًا إِذْ تَأْمُرُونَ نَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم مِّنْ عَذَابِ النَّارِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظَّعْنِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا افْتِرَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 أَمَنَّ النَّبِيُّ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ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 هَل مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 114. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 115. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 116. إن الله عليم بما يصنعون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 وماَا يَْتَو البَحرانِ هذا عَذبُ فرةٌ سائغُ شَرَابُعَبُ فرُةٌ سائغ شَابُ وَهذا مِحُ أُجااجَ وَمنِ كلُّ تَأكلُلونَ لَلحمَطَرَ وَتَسَْخرْجُ نَ حلةَ تَبَسُونها.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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَغْرُونَّ تِجَارَةً لَا تَبُوءُ لِوَفِيِّهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شكور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 َ الشِرْهُ بِمَغْفِرَنت وَأَجرٍ كَرِيم إِ نَحن نُح المَوْتَ وَنَكتُب مَا قََّمُ وَآذَارَهُم وَكُل شيءَ أَحصَنَاهُ فِي إمَا مِ مُبين أظْربِ لَهُم مَذَلًا أَصْحابَ القَرِيَة إذجأَه المُقْسَلون إِذْ أَبْسَلنَا إلَيْهِ مُثْنَينِ فَكَذَّبُهُماَا فَزَّزْنَا بِثَالِت فَعَززَّزْنَا بِثَالِثٍ, بثالث فَقالَُ إِا إِلَيْكُمْ مُغْسَلُون قالَوا مَااتُمْ إِلَّ بَشَعم مِثْلُونَ وَمَا